بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوجه الذين كفروا وكانوا مسلمين ذرهم يأخلوا ويتمتعوا وينههم الأمل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 ونزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تحتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت ثنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يرجون لقالوا إن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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وللأرض مددناها وألقينا فيها رواسل وأنبتنا, وأنبتنا فينا من كل شيء موزور وجعلنا لكم فيها معايش ومن له برازقين وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله وما وَأَرْسَلْنَا لَكُمُ الْحَلَوَاتِ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نحيي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأفرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصان من حمأ مسلوم والجام خلقناه من قبل من نار وإذ قال ربك خالق بشرا من صلصال من فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصار من, حمئ من قال فخرج منها فإنك رجين وإن عليك اللعنة إلى يوم الذين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإن من المنظرين إلى يوم الوطف المعلوم قال رب بما أبغيتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منه المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من السبعة من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود إن المستفيدين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من السور من لا يمسون فيما لفظوا وما هم من غابر خرجين عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشر سموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يطلق من رحمة ربه إلا الظالمون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا جرمين. إلا آل نُطْم إن آل أجمعين إِلَّا مراته بما كانوا فيه يمسرون وأتيناك بالحق وإما لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع وَلَا ولا يلتفت منكم أحد وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قَطُوعٌ إِنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قَطُوعٌ نُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَبِّحُونَ قال إن هؤلاء ضيتي فلا تفضحون واتفقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن العالين لعمرك إِنَّهُم لَفِي سكرتهم يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الطَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فجعلنا عاليها سافلها وَأَنْصَرْنَا عليهم, عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ ذلك لآيات لليمت وسمين وإنها لبسميل نقيم إن في ذلك لآيات لليمت وإن كان أصحاب الأيكة فقرنا منهم وإنهما لبإيمان مبين ولقد كذب أصحاب الشجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها موارضين وكانوا ينشتون من الجبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات ومن وما بينهما الحرق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم لا تمدن عيليك إلى ما متعنا به منهم ولا تأذن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا كثين أَلَّا لِي نَجَّلُ الْقُرْآنَ عَظِيمٌ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وأعرق عن المشركين ك بينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون ولقد علم أنك يبيق فضلك بما يقولون. فتبدح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم الله تَسْتَعْجِلُوا تستعجلوه سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء, على من, يشاء من عباده أن أنذر أن أنبروا أنه لا إله إلا ألف فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق. دعالى ما يشركون خلق الإنسان من مطفة فإذا, فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دسء ومنافعها ومنافع ومنا تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشفق الأنفس إن ربكم لرؤوس رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قفض السبير ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين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 ومسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم <تبكرون> وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواقع فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض راسيا سميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلى ماتهم وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن ان تعدوني اللَّهِ الله لا إِنَّ اللَّهَ الله لا يقوم رحيم و الله لا يقوم رحيم و الله لا يقوم رحيم الله لا يقوم وَأَحْيَاهُ وَمَا يَشْعُورُنَّ يَانُ إلَهُكُم إلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُكْرَهٌ قُلُوبُهُمْ مُكْرَهٌ وَهُمْ مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضيونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد متع الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السق فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذيهم ويقول ويقول أين شركان الذين كنتم تشا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء, إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم لملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم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 تدري تحت لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المستقيم الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام أدخل الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملاك أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله.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 من قبلهم فهل على الرسل البلاء المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن يعبد الله ان يعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضم وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعثون ولكن اكثر الناس, الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين, كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا اِنِ اَذَا اَرَدْنَا اَن نَّقُولَ اَن نَّقُوْلَ لَهُ كن فَيَكُوْنُ وَالَّذِي فِي النَّهِي مِن بعد مَا ظلموا فِي الدُّنْيَا حسنة أَكْبَرُ لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يحيي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنتم ولتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّ ربكم فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَفِيعٌ يروا أَوَلَمْ يَرَوْا خلق مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يتفيأ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 من الله، تُنَّ إِذَا نَسَكُوا الظُّرْفَ إلَيْنِ تَجَأُونَ تُنَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرْعَ إِذَا فَرِيقٌ لِكُمْ إِذَا فَرِيقٌ لِكُمْ فَتَوْفَتَ عَلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِنَ رَزْقِنَا فَاللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَنْ أَكُونُكُمْ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البنات وإذا بشر أحد بيء سا ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاجنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدرون ويجعلون لله لا يكرهون وتصف ألفنتهم الكذب أن لهم, أن لهم الحسنى لا جرم فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم, الشيطان فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليه ذو اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً نعم وان لكم في أنعام عذره نسقيكم من في بطونه بين ثرث ودم لبنا خالطا لبنا خالطا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل و فتسخدون منه سكر ورزق فتسخدون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لا يسل قوم يعطون وأوحى ربك إلى النحل أن يستخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وإن يعيشون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 وليكن من يرد الى أرض العمر لكي لا يعلم بعد عين شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا بردير أيمانهم فهم فيه سواء، أَفَبِيَعْمَتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجُكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أزواجكم بنين وحفد وَرَزَقَكُم مِنَ الْفِئْرَانِ اَذِى فِي يؤمنون يُمْنُونَ الله هم اللَّهِ هُمْ من وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ السماوات مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا نميوكا لا يقبر على شيء ومن, رزقنا ومن رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق, فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير فليستوي هو ومن يأمر وَهُوَ وهو على طراط مستقيم ولله غير السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير الله أخرجكم من بطون النهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار والأفئد فلعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لَآيَاتِي قَوْمٌ مُعْرِضُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِهِ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَّهُمْ وَمَتَاعًا إلَى حين وَاللَّهُ دَعَلَنَكُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ قَظِنَا لَهُ مِنَ الْجِبَالِ ورحيكم الحرى وترابين ثقيق بأتكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا عليك المبين يعرفون نعمة الله ثم ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين فالقوا اليهم القول إِنَّكُمْ لكاذبون والقوا الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب, فوق العذاب بما كان وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَيْئًا بِكَ شَيْئًا عَلَاهَا أُولَٰئِكَ عَلَيْكَ اتِسَاعَةَ بِيَانِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى بَشِّرْ وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ إن الله يأمر بالعدل وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لعلكم تذكرون تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إذا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت رزلها من بعد قوة أنكافا تستخدون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبدوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة وأحدة ولا من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تستخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها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 وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاخِعٌ وَلَنَبْذِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا هَدْراً بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكر وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ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 والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل لا يعلمون. من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إن ما بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم إنما يفسر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من إلا من أكرهها وقلبه مقمعٌ بالإيمان ولكن ما يشرح بين قصر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن يا حظ الحياة الدنيا علم الآخرة وان كُنْتُمْ جَامِدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا, ثن جاهدوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ الْيَوْمَ كَرِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ سُجَّدَتْ عَن نَّفْسِهَا وتوفى كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا وضرب اللَّهُ الْمَثَلَ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت رَغَدًا مِنْ الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا اللهم غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم لكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا لتفسر على الله كذب إن الذين يفسرون على الله كذب لا يفصحون متاع قليل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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قارثا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه سَنَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَتَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن إنما جعل الثبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنة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 واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيقهم مما يمكرون إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محتنون